وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ مِنْ دَارِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافير فإن انتهوا فإن الله رفور رحيم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ اتَّقَيْتُمْ يَجْلُبْكُمْ رَبُّكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمْ لَا نُظْلِمُكُمْ ۗ جَرِ الْحَرَامِ وَالْخُرُ مَا تُقْصَا تَمَنَّى تَدَعُ عَلَيْكُمْ فَاهْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اتَّدَ أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسموا إن الله يحب 117. وأسموا الحج والعمرة لله 118. فإن أحصنتم فما استيثر من الهج 119. ولا تحلقوا رؤوسكم حسنا ت يَبَلُغَهَذُ مَحَّ فمَنْ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَ بِجِي أَذَم مِ الرتِجِي فَفِذَةُ مِن صِيابٍ أَ صَادَ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 কব um.